شهيدو حب زبانی مديحك يخلص اقول ثاني يا جايي للزياره مني معروف بكل مكان سيرتك مشوره بين البلدان البلاد الرب في كل مكان مذكور في ظلمة ما اصباح نور اسمك بيملأ قلب سرور يا ايج جسدي اجي ابي يا موضع عزتنا همنا طول الليالي وقات حبي लभ है याब नदी हालशन ईश्वर Oh. اللي بعيش دايما وياك مش عايز اعيش في عالم فاني فاذكر نتملي في صلواتك يا مريكركيس يا بطلنا يا مولا مش عايز منك دوا عايز دمامل انا اسمك كنزي وراسنا لي فاذكرنا تمن اللي في صلواتك يا ناري جرجس يا روماني انوين يا جرجس بإيمانك لك عزم حديد يا بطل يا شهن من زياد في علو مكانك فاذكر لا تمل في صدماتك يا جرجس يا بطلنا Ya khatayana, yibazir hadina بسرعة عالي نمدح في بطل غفار سهالي وانا ما اتحي فيه بيهنالي ماري يا حبيبي يا من نصرته هنا على بالي حوابي حقا الياماني بند أهله أوام ألا إهجالي مرج يا حبيبي يا And then... Habibie there طلبي وسؤالي ما لقرقس يا حبيبي يا مر عذاب وملك الدنيا فنظرها ماري جرجس فخر الشجعان شوفو شوفو شوفو قادي حب ماري جرجس بفادي قدم نفسون عذاب وسافغنا محب ان في واستحق يقول دد وقالوا يا امير الشمد اللي ده شوفوا شوفوا شوفوا أدي إيه حب ما لجير إسلي فدي أبدي وسافك دم وحبا في حكمه الملوك الكفراء و. ما با قدروش ياسمو وعزمو ويغایعو سلامتين مياه مالی جرگز فخر الشبعان شوفو شوفو شوفو قده ايه حب مالی جرگز لفدي قده بنفسو در فرح لا تحدد ده نصيبه ماري جرگز فخرش و شوفو شوفو شوفو قده ايه حب ماري جرگز نفسه وزافك دم وحبا فيه لما نطلب شافعته بأنه الكل اللي طال و فى احضن هابنا فى النعم يا امیر شهدنا اذكرنا امام عرش النعمه علشان نتمم جهد مهان ماري جرگز فخر شوفو, شوفو, شوفو قد ايه حب ادیم نفسونی هذا العمل قام بالأداء الصوتي الشماس بوليس ملاك وقد شارك بأصواتهم غادة عريان تريزا صبحي نجلاء أدري كلمات ترنيمة ماري جرجس الشهيد المحبة وترنيمة سرتك بتهل يا ماري جرجس وترنيمة ماري جرجس فخر الشجعان الكلمات والألحال للأستاذ جورج اندراوس كلمات ترنيمة ماري جرجس نجم عالي وترنيمة في أوروشاليم السمائية وترنيمة يا ماري جرجس يا بطلنا للاستاذ رمزي بشارة وقد قام بعزف العود الشماس ماجد موسى عازف كمان جون شوكر الهندسة الصوتية وعز أنون مهندس عاد الحشم وإلى أن نلتقي في عمل جديد صلوا لأجلنا.